يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ولإنما علمها عند الله وما يدرك إلا الساعة تكون قريبا إن الله لا عن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجلون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون أيتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب جهورهم في النار يقولون يا أيتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن أطعنا ساتنا وكبرنا، أنفأ ضلنا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْرُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَى فَبَرْنَاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا